الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد ما قرر الله تبارك وتعالى تشريع القصاص في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل قال في الآية بعدها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص قدم هنا ما يتصل بهم ما قال في القصاص لكم لأن ذلك هو الأهم بالنسبة إليهم وما يرجع إليهم من هذا التشريع وما يحصل لهم به من المصالح ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فتقديمه هنا يشعر بأهميته بالنسبة تقديم ما يتصل بالمخاطبين وكذلك أيضا يشعر بالحصر ولكم في القصاص حياة يأولي يا الألباء وكما ذكرنا من قبل بأن القصاص يعني العدالة أن يكون ذلك كما كانت الجناية من غير زيادة ولا نقصان. أن يفعل بهذا الجاني كما فعل بالمجني عليه فهذا من قص الشيء قص الأثر إذا تبعه ولكم في القصاص فهنا ما قال ولكم في القتل حياة يا أولي الألباب لأنه القتل بحد ذاته ليس فيه هذه المصالح المشار إليها في هذه الآية من امثال العرب المشهورة القتل انفى للقتل القتل أنفى للقتل وهذا معروف ويذكر في كتب الأدب وغيرها وهذا المثل في غاية النقص إذا ما قورنا بهذه الآية الكريمة بل الحال كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف امضى من العصا؟ فلا وجه للمقارنه والذين تكلموا في إعجاز القرآن ذكروا في جملة ما ذكروا لبيان الإعجاز القرآني وبيان تفوق القرآن على كلام العرب البليغ في منظومه ومنثوره وفي آدابهم وفي أمثالهم التي يتداولونها بينهم فقولهم القتل أنثى للقتل يعني أنه إذا قتل الجاني كان ذلك دفعا لقتل في المستقبل فلا يسترع أحد على النفوس بإذهاقها لأنه يعلم أنه سيصير إلى القتل لكن كلمة القتل لا تعني عدالة بحال من الأحوال القتل أنفى للقتل كذلك قولهم أنفى للقتل لا يعني الحياة الكاملة الكريمة فإن قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة الحياة هنا نكره وهذا التنكير في هذا المقام يفيد التعظيم حياة كاملة حياة عظيمة أما القتل أنفى أم القتل، إذا انتفى القتل لكن بقيت حياة الناس كالعدم بل قد يكون الموت أفضل منها هذا الإنسان الذي يعيش في قلق دائم يتقلب بين أنواع المخاوف لربما يتمنى القتل ليستريح ويفارق هذه الحال التي هو فيها وكما ذكرنا في بعض المناسبات قول بعضهم ألا موت يباع فأشتريه؟ فهذا العيش ما لا خير فيه ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه؟ وقول الآخر ومن يعش ثمانين حولا لا ابالك يسأم فهذا سئم الحياة ولذلك فان قولهم أنفى للقتل لا يقتضي وجود حياة كاملة حياة تستحق ان يحرص الناس عليها أنفال القتل فقط لكن في كلام الله عز وجل ولكم في القصاص حياة حياة كريمة حياة كاملة من كل وجه فإن هذا القصاص إذا أقيم كان ذلك يقتضي وجود العدالة في المجتمع والأمة وإذا وجد هذا العدل قامت حياة الناس على استقامة ثم أيضا إذا وجد هذا القصاص أن يفعل به مثل ما فعل فهذا يعني أن كل من حدثته نفسه بالقتل والجناية على النفوس المعصومة فإنه يحسب ألف حساب ويتذكر نفسه حينما يقدم للقتل قصاصا فيفعل به كما فعل فيرعوه فتسلم حياة الناس فلا يندفع الإنسان مع دواعي الغضب أو تحمله بواعث العداوة والكراهيه أنحو ذلك على التشفي بالانتقام بقتل النفوس فتبقى حياة الناس تبقى نفوسهم سالمة من العدوان ثم أيضا لا تكون الحياة فوضى يحكمها شرع الغاب كما يقال كل من عنا في رأسه شيء قام بتنفيذه فلا شرع يحكمهم ولا سلطان يمنعهم فمثل هذا لا شك أنه مؤذن بخراب كبير وفساد عريض يودي في النهاية إلى حال لا يدري معها القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل يصبح القتل أمرا شائعا ذائعا في الناس فتهون الدماء وإذا هانت الدماء وهي الضروري الثاني بعد الدين من الضروريات الخمس فإذا هانت النفوس هان ما دونها من الأبعاض والجناية على الأعراب والجناية على العقول والجناية على الأموال فتضيع الضرورات الخمس وما يتبعها من الحاجيات والتحسينيات فتبقى حياة الناس فوضى فوضى يتخوفون القتل والعدوان وإذا كان الناس في حال كهذا لا يمكن أن يقوم العمران ولا تبنى الحضارة ولا يحصل مع ذلك قيام الاقتصاد ونهوب الأعمال والتجارات ومزاولة المهن والصناع فتتحول الأسواق إلى خراب والاقتصاد إلى كساد ويصيرون في حال من الخمول والتراجع وتصير حياتهم حياة بائسه همجيه غاية ما يطلبه الواحد منهم أن يسلم في نفسه وأن ينجو في مهجته هذه ليست حياة بينما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة فإذا طبق هذا التشريع فعند ذلك لا يمكن لأحد أن يجبرئ على النفوس وإلا كان الاستهتار ولذلك تجد في بعض الدول التي يقال عنها دول عظمى وكبرى حينما تقرأ في بعض الجنايات وفي بعض المحاكمات لهؤلاء الجنات الذين قد يعتدون على النفس بالقتل والعرض والمال في وقت واحد بل ربما جمعوا معه العقل هؤلاء قد قرأت في بعض الأحوال الجارية هناك أن هؤلاء الجنات يدخلون المحكمة وهم يصفرون ويصفقون مجموعة من الشباب المراهقين يجنون على فتاة في عرضها ويقتلونها بطريقة لا تدل على الحد الأدنى الأقل من الإنسانية يلقون عليها ثوبا أو بساطا أو نحو ذلك وكل واحد يساهم في طعنها بدون سبب من غير سبب ثم بعد ذلك يدفنونها بالأشجار ونحو هذا بعد الامتحانات خرجوا من المدرسة وذهبوا وهي تثق بصديقها ذهبت تمرح معهم ومن غير أي سبب ولا يوجد عداوة وإنما هي نوازع الشر في النفوس هؤلاء الجنات حينما جئ بهم دخلوا المحكمة وهم يصفقون ويصفرون هؤلاء لو يعلم الواحد منهم أنه سيقتص منه وتضرب عنقه لصار لا يستطيع أن يرقى له دمع ولا يطيب له طعام ولا شراب ولا نوم لتأتيه الكوابيس في ليله وأنواع الهموم في نهاره لأنه يعلم أنه سيجازى بهذا العمل لكن هذا الذي دخل يصفق ويصفر ويعلم أن ما هنالك محاكمات طويلة لا تنتهي ثم بعد ذلك ألا ربما حبس وأشغال أنحو هذا ولكن أليس هناك قتل وبعض هؤلاء من المجرمين قد يكونوا من المثاليس لا يجدوا مكانا يؤويه فيفرح بالسجن لأنه يجد المأوى ويجد الطعام والشراب. ولا يريد الخروج منه وإذا خرج عاد إليه بجناية جديدة فهنا ولكم في القصاص حياة, حياة هذا التشريع إذا وجد في المجتمع أطمأن الناس على أرواحهم وصاروا يذهبون ويجيئون ويتقلبون من غير توجس ولا خوف ولذلك تجدون في الإحصاءات العالمية أن هذه البلاد، لأنها تحكم بشرع الله عز وجل هي أقل النسب العالمية في الجريمة. لماذا؟ لماذا؟ لأن شرع الله تبارك وتعالى يطبق، فهؤلاء المجرمون يرعون ويمتنعون عن الاندفاع مع نوازعهم الإجرامية. ولذلك أقول أيها الأحبة انظروا إلى هذه الحالة التي تشاهدونها نشاهدها جميعا في ساعات من الليل العاشرة الحادية عشرة نحو ذلك ترى المرأة تمشي على قدمها وادع لربما مع طفلها أو أطفالها تتمشى لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى وتجد الرجل يسافر ويذهب بأهله بأسرته شرقا وغربا وليس يخاف إلا الله تبارك وتعالى بعد أن كانت هذه البلاد مسرحا للغارات فيغير الناس بعضهم على بعض والناس كانوا في جاهليتهم ايضا في حال كلنا يعرفها ويعلمها كان الناس الله تبارك وتعالى شرع الأشهر الحرم لو نظرتم في رجب الفرد للعمرة لا يأمنون وفد عبد القيس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام هنا من هذا الساحل لا يستطيعون المجيء إلى المدينة إلا في شهر حرام وكذلك أيضا في هذه الأشهر أشهر الحج فهي أشهر الحرم منها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم فهذه ثلاثة فهذه ثلاثة أشهر يأتي الناس للحج ويقيمون في المناسك والمشاعر ثم بعد ذلك يرجعون يصلون إلى بلادهم في الاشهر الحرم فيكون ذلك حماية لهم من عدوان المعتدين واليوم تجد الناس يذهبون في أي وقت شاءوا وإلى عهد ليس بالبعيد لو تقرؤون في كتب الرحالين الذين يصفون القوافل التي كانت تأتي إلى الحج يستأجر هؤلاء كتيبة لحمايتهم تصحبهم إلى الحج حتى يرجعون إلى بلادهم كتيبة مع سلاح وبعضهم يصف الغارات التي كانوا يواجهونها في الطريق ولو نظرتم أيضا في التاريخ تجد أنه في سنة كذا وكذا يقول لم يحج من بلاد كذا أحد لماذا؟ لأنها قطعت الطريق قطعها الأعراب قطعها قطع طرق إلى آخره البلد بكاملها لا يحج منها أحد فأقول القصاص أيها الأحبة هذا التشريع الرباني لا شك أنه حياة يأمن الناس فيها فيطيب عيشهم وتقوم شعائرهم انظروا إلى البلاد التي يكثر فيها الهرج والقتل لا يستطيعون إقامة الجمعه احيانا بل ولا صلاة الجماعة تغلق المساجد وكثير من هؤلاء يتساءل عن رخصة لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لأنه يمكن أن يقتل في الطريق او في المسجد الناس يذهبون إلى مدارسهم تختطف الفتاة يختطف الولد لا يدرى أين ذهب فلربما تعطلت المدارس والجامعات وهكذا أيها الأحبة فأقول شرع الله تبارك وتعالى هو الذي به تكون الحياة الحقيقية حياة أين هذا من قول العرب القتل انثى للقتل ثم قال حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الكاملة واللب هو العقل خلاصة العقل فهذا خطاب للعقلاء يا أولي الألباب وليس لضعفاء العقول والسفهاء ولذلك انظروا كما سأل الأخ بالأمس عن قوم يقولون بأن هذا التشريع وحشيه فالله تبارك وتعالى ربط ذلك بأهل هذا الاتصاف ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الكاملة حيث إذا فكروا في هذا ونظروا واعتبروا عرفوا قدر هذا التشريع وانظر إلى كثرة الجريمة في تلك البلاد التي تدعي الإنسانية وحقوق الإنسان وما أشبه ذلك تنطفئ الكهرباء لمدة نصف ساعة ثم تظهر أرقام وإحصاءات في الجريمة في تلك النصف ساعة قتل والاغتصاب وسلب الأسواق السرقة والنهب تحول أولئك الذين هم أمام العالم لربما أهل حضارة وتقدم وإنسانية ونحو ذلك تحولوا إلى قطعان من المجرمين في نصف ساعة لما غاب الرقيب بينما أهل الإيمان قبل الكهرباء وبعد الكهرباء وإذا انطفأت الكهرباء وإذا تعطلت هذه الوسائل فالعبد يراقب ربه تبارك وتعالى حياة يا أولي الالباب فهذا يدل على أن من لم يدرك هذا فليس من أولي الألباب وكذلك في قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون تتقون ماذا؟ تتقون بتطبيق شرع الله عز وجل فإن تطبيقه تقوى وتتقون أيضا القتل وازهاق النفوس والعدوان على الناس فيحصل إحجام عن ذلك وكف فيسلم الناس وتسلم نفوسهم وضروراتهم ويأمنون في مجتمعاتهم هذه الأمور أيها الأحبة لا يعرف قدرها إلا من فقدها لا يعرف قدرها إلا من فقدها والله في بعض البلاد أيها الأحبة الأحياء الأمان فيها بحسب ما يدفع من الضرائب بلاد يسمونها بلاد متقدمة يعني الذين يدفعون نسبة أكبر من الضرائب مقابل توفير الأمن تكون أحياؤهم أكثر امنا الأحياء الفقيرة الذين لا يدفعون تكون مسرحا للجريمة وفي بعض البلدان وهذا شاهدته ورأيته الرجال والشبان من ابناء كل حي وليست بلادا تخوض حروبا أو لربما تغشها الفوضى لا لا بلاد لا يوجد فيها حب ومع ذلك تنتشر فيها الجريمة بأنواعها فتجد أهل الحي يتناوبون في كل ليلة على مجموعة يجوبون الحي إلى الفجر إلى الفجر ما هؤلاء ما شأنهم قالوا هؤلاء يمثلون دوريات لهذا الحي توفير الأمن لسكان الحي، ما الذي يجعل الناس بهذه المثابة قلة التقوى في النفوس التقوى تتحقق أيها الأحبة من جهة بتطبيق شرع الله لعلكم تتقون ومن جهة أخرى تتحقق بمراقبة الله عز وجل والخوف منه فيحصل بسبب ذلك انكفاف ويحصل أيضا بهذا القصاص والتشريع فينكف ضعفاء النفوس عن مواقعة الجريمة فتحصل للناس الحياه الآمنة المطمئنة يبيث الرجل وهو قرير العين مستريح أذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤالنا أنا كل حال المبالغات والمزايدات في الديات قد يكون له آثار سلبية هذه القضايا ترجع إلى جملة أمور يعني أحيانا مثلا أولياء الدم يكون في صغير حديث ولاده أو حمل في البطن فهذا ينتظر حتى يصل إلى سن الرشد فلا ينفذ هذا الحكم حتى يحصل ذلك أحيانا هناك ملابسات يعرفها القضاة لا يعرفها الناس فالناس يسمعون عن الجريمة بطريقة أو بأخرى نقلت في وسيلة إعلامية ولكن عند القضاة يوجد ملابسات أخرى فلو سمعت من القاضي الذي عنده هذه القضية لربما تسمع من كلاما غير الذي في الإعلام هذه أمور تحفها ملابسات على كل حال نعم صحيح صحيح الأخ يتكلم عن ثقافة الجريمة ونشر ثقافة الجريمة هذا نحن نساهم فيه أحيانا بهذه الوسائل التي أشار إليها الأخ يعني لما تصور هذه الجرائم وكل ما يقع تصور ثم ينشر بلا وعي في المجتمع تهون هذه المشاهد على النفوس فلا يكون لها وقع فيهون الموت والقتل والعدوان ونحو ذلك لكثره ما يشاع فإذا كان هذا كثير في المجتمع فهذا يهون هذه القضية على ضعيف النفس فيجتدع فمن الخطأ أن ننشر مثل هذه الأشياء المفروض أن لا تنشر إطلاقا لا نصور ولا نساهم في نشر هذه الصور هذا جانب من الأشياء التي تكون سببا في نشر الجريمة الألعاب هذه فإن بعضها يعلم جميع أنواع الجريمة وقد رأيت تقريرا كاملا عن هذه الألعاب في البلاي ستيشن مثلا هي تعلم جميع أنواع الجريمة بلا استثناء وقد تكون على مراحل أكثر من 18 ساعة اللعبة الوحدة تعلم الفواحش بجميع أنواعها وتعلم تصويرها والدعاية إليها والإخراج وتعلم المخدرات وتغري بها وإن هذا الذي يتعاطى الهروين أو غير ذلك يتحول إلى شخصية خيالية يدمر كل شيء وقوي ولا يقف في وجهه أحد وكذلك أيضا تعلم القتل وتعلم العقائد الفاسدة عقائد وثنية عقائد صليبية الصليب يوضع على المديد فيبرأ يؤتب الصليب فيرفع فيحصل النصر تضرب المساجد يضرب المصلون فهو يحقق فوزا إذا هدم أكثر من مسجد يحقق نتائج أكثر إذا قتل أكثر عدد من المصلين الخارجين من المسجد وهكذا انواع الشر والفساد يتعلمه ولذلك تجد بعض هؤلاء الصغار لربما يهون في نفسه مثل هذه التصرفات ولربما فعلها فعلها، يعني ربما بعضهم ارتدى على المصحف لربما بعضهم تفوه ب اعوذ بالله كلاما بغايه الكفر وذلك أنه يتلقن هذا منذ نعومة أظفاره ويجلس عليه الساعات الطويلة في هذه الألعاب. بعض الصور المشاهد السيئة التي ذكرت في هذا التقرير لا يصل إليها في اللعبة إلا بعد ثمنتاشر ساعة. حتى تخرج لهم رأة عارية أو مرأة يفجر بها عزكم الله. هذا الطفل الصغير يحصل له هذا. وهكذا اليوم أيضا أنواع من الجريمة والفساد العريض. يروج أيضا عبر هذه الوسائل فكل أهل ضلاله يتسابقون إلى عقول هؤلاء الصغار لينشئوا جيلا على الجريمة والإفساد والله المستعى نعم كيف سياقه بعد الآية لكن لا يذكر على أنه موازي للآية القتل أنفى للقتل كان يذكر أن العرب تقول هذا لكن شتان بين الآية وما تضمنته وبين هذا المثل نعم صحيح هذه الكلمات ولكم في القصة حياة يا أولي الألباب تضمنت معاني كثيرة على قصر العبارة لذلك العلماء يمثلون لهذا بموضوع الكلام على الإعجاز بعل هذا يكفي الله أعلى صلى الله عليه وسلم